أروس الحرب زى دينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا أروس الحرب قذ بناشتياقا إلى عزف الرصاص فأطريبنا عروس الحرب زى دينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا أروس الحرب قذ بناشتياقا إلى عزف الرصاص فأطريبنا عروس الحرب زيدينا حنينا الامجاد هيا ذكرينا عروس الحر الذبن اشتياقا الى عزف الرصاص فاطربينا اذا صاح النفير الى قتال ترانا اول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا الى لقيا المنية باسمينا اذا صاح النفير الى قتال ترانا اول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وغاد إلى لقيا المنية باسمينا إلى ساحل وقا نمضي بسودا نذود عن الحما نحمل علينا بأيدينا صوارم مرحفات نقد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل وقا نذود عن الحما نحمل العلينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين نقود بها الطغاة وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين ندك عرشهم كل أرض وللطاغوت دوما مرصدين إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبين في أمريكا عشدنا أصد سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين لأمريكا حشدنا قصد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين و نجعل من ذمان اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نموت مستشهدين أرس الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هي يذكرينا عروس الحر قذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحر تيدين حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحظ قذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا